Book 2 6 7 и 8 68 68 Голям малък голям صغير كبير صغير Голям إ كبير وصغير كبير وصغير سوانات إي غولام الفيل كبير الفيل كبير, كبير مشكته صغير الفأر صغير مظلم وَسْفَتَال مُظْلِم وَمُضِيء مُظْلِم وَمُضِيء نُشْتَا إِ تَمْنَا اللَّيْل مُظْلِم اللَّيْل مُظْلِم دِنْيَات كبير السن وشاب كبير السن وشاب. جدنا كبير السن جدا جدنا كبير السن جدا е бил قبل 70 سنه كان لا يزال شابا. قبل 70 كان لا يزال شابا. красив جميل وقبيح. جميل وقبيح. пеперодата الفراشة جميلة الفراشة جميلة باياكت إي العنكبوت, العنكبوت قبيح اي سمين ونحيف, سمين ونحيف. جَنَا سَتَغْلُو 100 كِيلُوغْرَامًا هِي دَبِلا اِمْرَأَةٌ وَزْنُهَا 100 كِيلُو هِي سَمِينَة اِمْرَأَةٌ وَزْنُهَا 100 كِيلُو هِي سَمِينَة هو نحيف رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف سكيب و افتين غالي الثمن ورخيص غالي الثمن ورخيص. غالية الثمن السيارة. غالية الثمن Вестникът е Етин Елжерида рхиса